آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني, قال آتوني أفرع عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 يا زكريا إنا نبشرك بغلاب نسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غنام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ يَبْغِرَ عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَانكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَنبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا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 قَالَتْ إِنَّ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بِغِيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً منا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 قولي واشربي وقري عينا فترى ان من البشر احدا فان ترى ان من البشر احدا فقولي انني نذرت للرحمن فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم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 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَبِرًّا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 إِذَا قَلَاأَنْ رَن فَإِن ماَا يَقولُ لَكُم فَيَقُون وَإِ اللهَّ رَبّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُ هذا صِاقُم مُسْتِقم فَخْتَلَ فَأَشْزَابُ مِنْ بَيلِهِم فَوإِلُ للَِّذينَ كَفَروا مِن الشَدٍ يَوْ مِن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 ورسل سلام عليك ساستغفر لك ربي انكه نبي حفييا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادع ربي وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شطيا فَلَمَّعْتَزَلُوهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنَّا من الرَّحْمَةَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا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 الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه وانتهوا الشهوات فسنلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولائك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 وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ قُلْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَقَدْ حَقَّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ رَبِّهِمْ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ قَرْنًا فَهُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لِلرَّحْمَنِ مَدًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إِذَا رَأَوْا مَا يوعدون اِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّ الْعَذَابَ وَإِنَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ الله الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا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 كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن السماء والارض الااتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدنا لقد احصاهم وعدهم عدنا وكلهم اتيه يوما قيامته فردا ان الذين امنوا لِنُصَلِّحَ حَكِيَّ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دَاء فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا